فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد يسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترع على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون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 نصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا وَعَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ يُسَبِّحُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ